أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام الظلوم غلبت الظلوم في ادنى الاض وهم من بعد غلبهم في بضع في ادنى الاض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَ إِذْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ وَيَوْمَ إِذْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ يَصُرونَيهَ شَاء وَهُوَ الزيزُ الرحيم وَعددَ اللهَّ لا يُخْلِفُ اللهَّهُ وَعدْدَهُ وَ أَككَر الناسَّاسِ لاَا يَنَّمُون وَعدَ اللهَِّ لا يُخْلِفُ اللهَّهُ وَعدَهُ وَ كثَر الناسَّاسِ لاَا يأنَّمُون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 ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى وانك كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكفرون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 كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها اكثر مما عمروها كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات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 ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كافرين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 فَأَََّّ نَآنَنُوا وَعمِنُ الصَّادِحَاتِفَهُم فِي رَوْضَةِ يُحْدَرُون وَأََّ الذي نَكَفَرُوا وَكَكذَّبُ بِآياتنَ وَلِقَاآخَِه وَأََّ الذي نَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتنَ وَلِقَا إآخِرَه فَأولائكَ فيِي العذاابِ في مُشْضرْرون فَسُبحان الله حينةُمسُونَ وَحين تُصحون فَسُبحَان الله حينَةُسونَ وَحينَ تُصْحون وَلَهُ الحَمْدكِ السماواتِ والالْأَبض وَوعش وَوحينةُظهِرون وَلَ الحَمْدُكِ السماواتِ والْأبض وَوعش وَوحينةُظهِرون يخرج الحّ من الميت وويخرج الميت من الحي وحل الأبض بعد مووتها يخرج الحّة من الميت وويخرجُ الميت من الحي وويحل الأبض بعد مووتها ووكذك تخرجون, وكذلك تخرجون وَمِنْ آياتهِ أَنْ خَلَقَفُم مِنْ تُرَابثُمَّ إذَاُ بَجرَ تَجرون وَمِنْ آياتهِ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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في لآيات لقوم يسمعون وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ إ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَومطِلون إَِّ لآيات لِقَم قِلُون وَمِنْ آياتِهِ أَ تَقُمَ السَّماءُ وَالْأَضْضُ بِأَمْرِه وَمِنْ آياتِهِ أَ تَقُمَ السَّماء وَالْأَضْضُ بِأَمْرِه ثَُّ إذَا دَكُمْ دَعْوَةَم مِنَ الأأَبْضِ إِذَا أَ تُمْ تَخُجُونثَُّ إذَا دَكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الأبضِ إذَاأَن تُمْ تَخُجُون وَلَهُ مَا بِسَّموَاتِ وَالْأَبْضِ كُلُّ الَّهُ قَِتُ وَلَهُ مادِ السَّنَون وَالَّذِي أَرْضَى كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المثل في وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 هَل لَكُم مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم فَآتُوهُ فِيهِ سَوَاءً أَتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ فَآتُوهُ فِيهِ سَوَاءً أَتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ علم فَمَي يَهديمًَا أَضل الله فَمَيْ يَهديمَ الله وَماَا لَهُم مِن النَّصِرين وَماَا لَهُم مِن النَّصررين فطره الله التي فطر الناس عليها الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله لا بديل لخلق ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ال وَكتََّاسِلَ يَعلممُون مُنبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُ وَأَقيِيمُ الصَّلَةَ وَلا تَقُوا مِنَ المُشركين مُنيبين إلَيهِ مِنَ المُشكين مِنَ الذيلَفَقُدينِهُم وَكانُوشعَ مِن الذي نَفَضقُودينَهُم وَكانوشعَ كلُلّ حِزبِ بِمَا لديَهم فرَحُون كلُلّ حِزْبٍ بِمَا لديم فَحُون وَإذاَا مَسَّنَّ صَضرّ دَ رَبَّهُم مُن بِينَ إلَْ وإذا مس الناس ضرز دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق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 هو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها واذا اذقنا فرحوا بها وَإ تُصِلِهُم سيَئَةُ بِمَا قدَمَتأَديهِم إِذَاهُ يَقُنَطُون وَإ تُصِلهُم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 فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ فحون وَما آتَيتُم مِدِبَ لَربوَ فيِي أَموال الناس فلا لا عند الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ايَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ الفسادُ فيِيبَّ والبَحر بِما كسبتأَد الناسِندييق بضَ الذي عملِونَعَم يغجون ظَهفَسادُ فيِيب والبَحرِ بما كَسَبتَت أيدٍ الناسِ يذيقَ بضَ الذي عَعملِونعلمم يغْجون قسي في الأرضفَظرُ كيف ك عاقبًا الذيَ مِ ق كان أكثرهُ مشركينقلصير في الأضفَ مظر كيف كان عاقبا الذيَ من ق ك أكثرهُ مشركين فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ مَاكَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَامِلَ صَالحَ فَدِأَافُسِهِمْ يَممهَدُون نكَفَافَلَيْهِ كُفرْرُهُ وَنَنعَاملَ صَالِحًا فَدِأَنفُسِهِمْ يمدون لَجزَّينَ آممَلُ وَعَمِنُوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الزياح مبشرات وليذيقكم ومن آياته اشرَاتٌ وَلِيُذِيقَكُمْ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بِالْبَيِّنَاتِ فَنَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا جَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء يَدُ في فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ, يشاء من عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يستبشرون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 ان ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا ثراوهم اصفر ظلوا من بعده يكفرون ولئن ارسلنا ريحا ثراوهم اصفر ظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولهم مدبرين فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولهم مدبرين وما انت بهذا العمى عن ضلالتهم وما إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم مسلمون الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جِ بعد قووَةِ ضعفَ وَ شَب ال الله الذي خَلَقَكُم مِ ضَعاف ثمَُّ جَعل من بعد ضَعف قوةَ ثمَُّ جَلَ بعد قوَةِ ضفَ وَ شَ يخلقُ ماَا يشاء يخلقُ ما يشاء وَهُوَ الْعَلِيمُ القدير وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَنُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتعون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتعون وَلَقدَدَ ضَرَبناَا لَِّاسِ فيِي هذا القُرآانِ مِ كلُّ مَذَل وَلَقدَد ضَابلار النَّاسِ في هذا القُرآانِ مِ كلُ مَذَل وَل إاجِئتَهُ بآيَةِ لا يَقولًا الذيكَفَرون إن إأَ تُم إِللاا مُبطلون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 فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون قدمر لكم هذه التلاوه نوکرے الى لو